فَمَنْ حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 العذاب يوم القيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الياسى نظر دعانا ثم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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ ۚ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إليكم من ربكم من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 اعبُدُوا أيها الجاهلون ولَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذينَ مِنْ قَبلك لَئِن أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَهُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا كُم مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ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 فبأسمث والمتكبرين وسَيَقَالَ الَّذينَ اتَّقوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق، وقضي بينه بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.